بالقائم قامت آمال وانتفضت للحق رجال وعلى صوت الحق ينادي فارتجت للرجع جباله بالقائم قامت آماله واتفضت للحق رجاله وعلى صوت الحق ينادي فارتجت للرجع جباله بقائم اساد تترا وصفوف ترتقب النصر وسيوف سلت من غمد وزائم طاولت الشعر بقائم اساد تترا وصفوف ترتقب النصر وسيوف سلت من غمد وعزاء مطاولة الشعرى و ازائم طوالت الشعر الاراحت اروح في الله غدوا و مراح ابواب الجنه مشرعه والمسك عبير فواح بالقائم طاشت اروح في الله غدوا و مراح ابواب الجنه مشرعه والنسك عبير فواح بالقائم عزم اقدامه وشباب حر مقدامه بالقائم اقدام ثبتت في يوم تزل الاقدام في يوم تزل الاقدام بالقائم قامت آمال وتفضت للحق رجال وعلى صوت الحق ينادي فارتجت للرجع جبال بالقائم تهتز الأرض من تحت علوج تنقض تخبرهم يا أخ زافئة ماذا قد أنفسكم بعض ماذا قد أنفسكم بعض فجئنا موتزفر ويلكم من نار حرى تلتهم وحميم يغلي وجسوم بركام جهنم تحت طم بالقائم مجد تعرفه أهل واليوم ستطلبه تخبره أنا قد عدنا وبطاح القائم موعده وبطاح القائم موعده طيب قامت آماله والتفذت للحق رجاله وعلى صوت الحق ينادي فارتجت للرج جباله